لا الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين ليوفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأقر ويتم نعمته علينا عليك ويهديك صراط مستقيم. Wszystkie <todgłosy> اندخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمؤمن وَالْمُشْرِكَاتِ أُمَّهَاتِنَّ بالله ظن السوء عليهم دار وغضب الله عليهم ولا أنهم لهم جهنم ما وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ حَكِيمًا Mmm, I. -hmm. وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايرونك إنما يبايرونك فمن نكث فإنما ينقف على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله اجرا عظيما سيقول <تصفيق> <تصفيق> لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أه أراد بكم نفع بل كانوا بل ظمنتم ألن ينقلب الرسول mm ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا خلقتم إلى مغانم لتأذوها ذرونا نستبعكم يريدون أن يبدأ كلام الله ولن لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل سيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليف شديد تقاتلونهم أولو فَإِنْ تطيعوا يؤتكم الله أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تتولوا كما تَوَلَّيْتُمْ فظلوا يعذبكم عذاباً أليماً ليس ولا الأخماح أرج ولا على الأأرج ولا على, على المريض حرج ومن يطعب الله ورسوله يدخي الهجا وفي تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذاب لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك فحتى الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأفابهم فبحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة سأخذونها فعل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لودله الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسمة الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن عليهم وكان الله بما تأملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن كذب الحرام والهبي معروفا أي بلغ محل ولو لرجال مؤمنون لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ادخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا على الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهدية فأنزل الله سكينته فأنزل الله شكينته كَن الله بكل شيء إِنَّهُ لقد قاد الله رسوله يا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوتكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 وكباب الله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفارر حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون با من الله فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الذراء ليغيظ بهم